وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسناً وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من دروس أسماء الله الحسنى قبل أن نبدأ باسم جديد من أسماء الله الحسنى وهو اسم القهار الغفار والقهار لا بد من وقفة قليلة عند حقيقة ثابتة في الإنسان وهي أن الإنسان آتاه الله قوة إدراكية قوة إدراكية تتمثل بحواسه وتتمثل بفكره وتتمثل بقلبه فالحواس تشعر والفكر يدرك والقلب يعقل الحواس الخمس مشتركة بين الإنسان وغيره من المخلوقات هناك حيوانات ترى وتسمع وتدرك ببعض الحواس التي وهبها الله إياها المحيط الخارجي ولكن الإنسان وحده ميزه الله بالفكر ويسميه بعضهم العقل ولا خلاف في ذلك هذا خلاف لفظي. هذا الذي في الجمجمة هو الفكر وربنا عز وجل أشار إليه في آيات كثيرة قال إن السمع والبصر والفؤاد إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فهو الفكر كل أولئك كان عنه مسؤولا وأعطى الله الإنسان قلبا يعقل به والدليل قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها الآن ما الفرق بين الإحساس والإدراك والعقل الإحساس أن ترى الضوء بعينك أو أن تسمع الصوت بأذنك أو أن تشم الرائحة أو أن تشعر بالحرارة بجلدك هذا هو الإحساس ولكن قد يضع طفل يده على أفعة يرى لها ملمسا ناعما يروق له منظرها يروق له ملمسها الناعم وهي أفعة لو كان في سن أكبر وعرف ما هي الأفعة لكان له موقف آخر. إذا هو رآها بعينه ولمسها بيده وما أدرى حقيقتها. إذا فرق بين الإحساس والإدراك. الإدراك عن طريق الفكر. ممكن أن تقرأ مقال عن مضار التدخين وتدخن. الإدراك أحياناً لا يكفي للابتعاد عن الشيء. لكن في بعض الحالات إذا وصل الإدراك إلى درجة عقل القلب أبعاده عندئذ تكف عن هذا العمل إذا الفرق الدقيق بين العقل وبين الإدراك هو أن الشيء إذا كان ضررا وابتعدت عنه معنى ذلك أنك عقلته قد تدرك ولا تتخذ موقفا أما إذا عقلته لا بد من أن تتخذ موقفا من هذا الشيء دائما مع العقل في موقف عملي مع العقل في موقف عملي مع الفكر في إدراك إدراك قناعة الإنسان أحيانا بتحرك شهواته لا قناعاته لا معظم الناس يعرفون الحلال والحرام لأن الحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام بين الحلال بين والحرام بين يعرفونه بعقولهم يعرفونه بفطرتهم يعرفونه بدروسهم مما يقع عليهم من خطب ودروس فلماذا يفعل الناس الحرام لأنهم ما عقلوا خطورته إذن الحواس تشعر تحس والفكر يدرك والقلب يعقل المعول عليه هو القلب يعني حينما تأخذ موقفا عمليا معنى ذلك أنك عقلت الحقيقة الدليل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر يعني هذا المؤمن إذا ادعى الإيمان وأعلن أنه مؤمن ولم يأخذ موقفا عمليا فليس بمؤمن والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا دليل آخر فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فالإنسان لا يمكن أن يسمى عاقلاً إلا إذا ترجمت أفكاره إلى ممارسات، إلا إذا ترجمت أفكاره إلى سلوك، إلى مواقف. فالذي ينجي إنسان يوم القيامة لا قناعاته، ولكن تصرفاته، وانضباطه، والتزامه والتقامته، و فعله وتركه إذا بالحواس نحس بالفكر ندرك بالقلب نعقل هذه الحواس وذاك الفكر وذاك القلب هما القوى الإدراكية في الإنسان هذا الجانب الإدراكي والإنسان لو أغفلنا جانبه الإدراكي لصار بهيمة من البهائم الإنسان لولا العلم لكان كالبهيمة تماما الاسم اليوم اسم الله القهار الحقيقة الثانية التي أتمنى عليكم أن تعقلوها هو أن العلم في الإسلام ليس هدفا لذاته العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته يعني تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم بجوز يحصل انحراف في طلب العلم فيصبح العلم هدفا بذاته بجوز يحصل مبالغة أما المؤمن دائما يرى أن العلم لذاته غير مطلوب ولكن العلم مطلوب لغيره يعني تتعلم من أجل أن تفعل من أجل أن تطبق وهكذا قال عليه الصلاة والسلام تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم وفي حديث آخر كل علم وبال على صاحبه ما لم يعمل به في ضوء هاتين المقدمتين، الإنسان في قوة إدراكية تترسل بالحواس وبالفكر وبالقلب والعلم في الإسلام ليس هدفا لذاته بل هو وسيلة لتطبيق منهج الله عز وجل والحقيقة الثالثة هو أن في الإنسان جانب انفعالي في جانب إدراكي في جانب انفعالي وفي جانب مادي الجانب المادي هو والحيوان سواء الإنسان يأكل والحيوان يأكل والإنسان يتعب وينام والحيوان يتعب وينام بل إن أكثر الحيوانات تتفوق على الإنسان في بعض الخصائص. الآن اسم القهار مر معنا سابقا أن الله عز وجل أن أسماءه الحسنا لا تتغير. في مستوياتها إن الإنسان أحياناً بيكون معه معلومات محددة فبيعالج مريض في ضوء معلوماته بعد ما أخذ شهادة أعلى أصبحت معالجته أدق في ضوء ما كسبه من علم جديد فكلما ارتقى علمه ارتقت مستوى معالجته إذا انطبق هذا على الإنسان فإن هذا لا يجوز أن ينطبق على أسماء الله الحسنى يعني أسماء الله الحسنى لا تفاوت فيها فكيف يأتي اسم غير مبالغ به كالقاهر لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده قل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إذا وردت قاهر ووردت قهار فكيف نوفق بين أن الله عز وجل أسماؤه لا تتفاوت وبين أن يأتي اسم غير مبالغ به واسم مبالغ به هنا المشكلة قلت لكم من قبل أن الإنسان إذا أكل طعاما يسمى آكلاً لا يسمى أكولاً إلا إذا أكل وجبة كبيرة جدا أو إذا أكل مجموعة من الوجبات. إذا المبالغة تكون تارة بالنوع وتارة بالعدد. فأسماء الله الحسنى إذا وردت في المبالغة، فالمقصود منها التكرار وليس النوع، لأن مستوى أسماء الله الحسنى لا تتبدل. الإمام أبو حامد الغزالي. قال ليس في الإمكان أبدع مما كان يعني يقصد أنه ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني إن الله عز وجل حكيم في خلق النملة وفي خلق المجرة حكيم في خلق أصغر المخلوقات وفي خلق أكبرها عليم في كل شيء اسماءه من حيث المستوى ثابت لا تتبدل فإذا تبدلت فبحسب المخلوقات لا بحسب الخالق ولكن إذا ورد اسم مبالغ به فهو لمبالغة التكرار يعني الإنسان احيانا بحارب عدو ويقهره أما عدو ثاني ما تمكن عدو ثالث ما تمكن إذا ربنا الواحد القهار يعني كل المخلوقات مقهورة بالنسبه إليه. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هي على وزن فعال. وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: والله غالب على أمره. والله غالب على أمره. هذا مغزى قصة سيدنا يوسف. هذا المغزى موجز. القصة بأكملها في تفصيل هذا المغنى من يأتيني بقصة أخرى يتجل فيها اسم القفار سيدنا موسى مع فرعون فرعون الذي أراد أن يذبح أبناء بني إسرائيل جميعا ليمنع رؤيا رآها, رآها وهي أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه فالله عز وجل قهره بأن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في ميته والحقيقة كل أفعال الله عز وجل تصدر عن أسمائه كل أفعاله تصدر عن أسمائه أو أن أفعاله كلها فيها أسماؤه كلها أفعاله كلها فيها أسماؤه كلها وهذا ما يدعو إلى تفسير بعض الآيات التي ورد الحديث فيها عن ذات الله بضمير المفرد وبعض الآيات التي ورد الحديث فيها عن ذات الله بضمير الجمع. إن نحن نحيي ويميت ونميت إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إذا تارة يأتي التعبير عن اسم الله مفردا وتارة يأتي جمعا إذا جاء مفردا فللتعبير عن ذات الله وإذا جاء جمعا فللتعبير عن أن أسماء الله الحسنى إلى أن أسماء الله الحسنى جميعها واردة في أفعاله ونحن لما منقسم أنه الله عز وجل لطيف وسميع ومصير قدير وغني وقوي وحكيم هذا تفصيل دراسي مدرسي أما الأسماء متداخلة في بعضها فبعضا لكن أحيانا ربنا عز وجل يجمع الأسماء في أسماء موجزة مثلا تبارك ربك في ربك الجلال والإكرام الجلال صفة تشعر بالعظمة والإكرام صفة تشعر بالعطاء فأنت في حياتك اليومية قد تتعامل مع إنسان تعظمه ولا تحبه وقد تتعامل مع إنسان تحبه ولا تعظمه والبطولة أن تجمع بين التعظيم والمحبة فربنا عز وجل بقدر ما هو في جلال ورفعة وعظمة وعلو شأن وكبرياء وجبروت وقهر وقدرة وغنا بقدر ما هو رحيم لطيف ودود كريم عفو غفور في أسماء متعلقة بالجلال في أسماء متعلقة بالإكرام وقد وردت هذه الأسماء في آيتين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والآية الثانية تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام أحيانا في موضوع الاستقامة ربنا عز وجل يذكر اسمين فقط مثلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم اختار من كل أسمائه القدرة والعلم لأنك لن تستقيم على أمره إلا إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك في موضوع الاستقامة أنت بحاجة إلى أن تؤمن بإسمي العلم والقدرة من أجل أن تستقيم وأن تعظم لا بد من أن تؤمن بذل الجلال والإكرام إذا اسم القهار إما أن يرد مباشرة وهو القاهر فوق عباده لمن الملك اليوم فيقول الله عن خلقه لله الواحد القهار يعني في آية دقيقة جدا يقول الله عز وجل ألا إلى الله تصير الأمور فالإنسان يعجب هذا كلام الله فلما ربنا يقول ألا إلى الله تصير الأمور طيب أين كانت بيد من كانت معناها المعنى المخالف أو المعنى المستنبط السلبي من هذه الآية أنها لم تكن بيده من قبل والآن أصبحت بيده إذا قلنا صار الأمر في هذا الموضوع إلى زيد يعني زيد لم يكن الأمر بيده من قبل ولكن المفسرين يقولون الحقيقة أن معظم الناس في عمى عامة الناس يرى زيد وعبيد وفلان وعلان الأمر بيد فلان الأمر بيد الجهة الفلانية، الأمر بيد القوة الفلانية، صاحب القرار فلان، صاحب المتغيرات فلان، فلان يفعل، فلان إذا رضي عنك رفعك إلى السماء، فلان إذا غضب عليك جعلك في أسفل سافلين، هذا كله شرك، هذه هذا وهم الأعمى، لكن يوم القيامة جميع المخلوقات. يروا أن الملك لله الواحد القهار ولكن في الدنيا لا يرى هذه الرؤية إلا المؤمن في الدنيا لا يرى هذه الرؤية إلا المؤمن بل أما في الآخرة فهذه الرؤية عامة شاملة إذن القهار ورد هذا الإثم بآيات بشكل صريح وهو القاهر فوق عباده لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وهذا الاسم ورد بشكل غير مباشر وقال والله غالب على أمره يعني أمره هو النافذ الحديث خطي الذي تعلمونه فيما أذكر حينما قال الله عز وجل عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي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 هذا الحديث أيضا الخطي يعطي معنى القهار أمر الله هو النافي الأمور تدور وتدور هل هناك أشخاص يقرؤون بعض الكتب يقول لك أخي هذا مخطط يهودي اليهود بشر يخططون يمكرون من أخبث خلق الله مكارون خداعون ولكن الفعل ليس إليهم الفعل فعل الله فإذا آمنت بأنهم فعالون وأن كل ما يجي في العالم من تخطيطهم لقد ألهتهم وأنت لا تدري لكن أحيانا يقع في الأرض شيء مما خططوه لأن الله عز وجل يستخدم نيتهم الخبيثة في تأذيب بعض العباد هذا شيء وارد بدليل قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون فإن حينما تقول فلان أو علان أو زيد أو عبيد وقعت في الشرك وأنت لا تدري والصواب أن تقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنت تريد وأنا أريد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 طبيعته قوي فأنت قهرته وجعلته ضعيفا إذا صرفت الشيء عن طبيعته على وجه الإلجاء فقد قهرته قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر ودائما وأبدا هناك أسماء إذا سمي الإنسان فيها فهي صفة ذم. وإذا كانت من أسماء الله فهي اسم من أسماء الله الحسنى مر معنى ذلك المتكبر يعني المتكبر القوي والغني إن لم يكن متكبرا فصفته صفة ذن قلت لكم من قبل أن إنسان في حاجة لمساعدة فتوجه إلى إنسانين الأول غني ممتلئ مليء والثاني فقير توجه إلى الفقير فقال له أنا أعطيك أنا أمنحك هذا لا يملك شيئا كذب عليه فلقال أنا أخي لا أملك شيئا أنا فقير الكمال بحقه أن يكون صادقا أما لو أن القوي قال لك أنا لا أملك شيئا أنا ضعيف وهو يملك وبإمكانه أن يعينك إذا وقعت في النقص فالمتكبر يعني إذا نجأ إليه العباد يعطيهم كل حاجاتهم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والقهار فعان مبالغة من القاهر فيقتضي تكثير القهر تكثير النوعي لما العدد التكثير النوعي لا يليق بحضرة الله تعالى يترى اسم القهار من أسماء الذات أم من أسماء الأفعال كلكم يعلم أن لله عز وجل أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال العلماء قالوا القهر قدرة على وصف مخصوص كما أن الرحمة إرادة على صفة مخصوصة والقاهر هو القادر على منع غيره أن يفعل بخلاف ما يريد فالقهار يكون من أسماء الذات أو من صفات الذات يعني صفة في الله عز وجل في ذاته قدرة على نحو مخصوص يمنع الآخرين عن أن يفعلوا ما يريدون يعني مشيئته هي النافذة والكلام الذي معروف أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والإثم القهار له علاقة وشيجة بالتوحيد الذي كما يقول العلماء ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد أما إذا قلنا إن القهار هو الذي يمنع الآخرين من الجري على وفق إرادته بهذا التفسير يكون اسم القهار من أسماء الأفعال إذا اسم القهار إذا قلنا هو قدرة على نحو مخصوص من أسماء الذات وإذا قلنا هو فعل يمنع الآخرين عن أن يفعلوا ما يريدون هو إذا من أسماء ال أفعل القهار قال بعض المحققين إنه قهار للعدم الشيء العدم ما فيه الله عز وجل ما فيه الله كان عدما فأوجده الله فهو ممكن وهذا الشيء الموجود بقدرة الله عز وجل لا يستمر إلا بقدرة الله الآية الكريمة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الشمس السماوات والأرض هذا تعبير قرآني عن الكون الكون كله كواكب ونجوم ومجرات الكون كله يتحرك أولا الكون كله يتحرك وإذا لم يكن يتحرك لأصبح الكون كله كتلة واحدة والدليل أن هناك قوى التجاذب بين الكواكب والنجوم والمجرات والمذنبات قوة التجازب تقوم على أن النجم الأكبر يجذب الأفغر وهذا الجذب يتناسب مع الكتلة ومع مربع المسافة القانون معروف جداء الكتلتين مضروب بمربع المسافة هذه قوة الجذب قوة الجذب لا ترى بالعين كما أنك إذا جئت بمغناطيس ووضعته تحت طبق من الورق ووضعت فوقه مثمارا وحركت المغناطيس المسمار تحرك إذا في قوة الجذب هذه قوة تجاذب التي أودعها الله في الكون لو لم يتحرك الكون لأصبح الكون كله كتلة واحدة يعني الكوكب الأكبر جذب الأصغر ما الذي يمنع من جذبه من جذب كواكب الكون ونجومه من أن تكون كتلة واحدة حركتها لأن الحركة دائما ينشع عنها قوى نابذة نمسك وعاء ماء وأدره هكذا استغرب أنت إذا كان السطل في الأعلى وفي ماء لماذا الماء لا ينزل لا. كثير في آلات أساسها القوة النابزة لتنشيف الألبسة عن طريق الدوران أيام عصر الفواكه عن طريق الدوران لما بيدور الوعاء دوران سريع جدا في سقوم ماء الفاكهة يخرج فمع الدوران ينشأ قوى نابذة هذه القوى النابذة تكافئ القوى الجاذبة إذا الكون لولا أنه يتحرك لأصبح كتلة واحدة طيب. الأرض تدور حول الشمس إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول معنى أن تزول يعني أن تنحرف عن مسارها. من الذي قهر هذه النجوم؟ وجعلها تبقى على مسارها بدقة محكمة هو الله عز وجل إذا الله عز وجل قهار للعدم لهذا الشيء اللي خلقه خلقه من لا شيء إذا هو أصله العدم سبقه العدم وينتهي إلى فناء كل شيء يسبقه العدم وينتهي إلى فناء فهو ممكن أما الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود لا أول له ولا آخر له هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية إذا ربنا سبحانه وتعالى قهار للعدم بمعنى أن هذا الممكن ممكن بقدرة الله وممكن بإمداد الله وممكن بتثير الله وفي أي لحظة يوقف الله عز وجل عن هذا الممكن تجليه وإمداده ينعدم الممكن هذا معنى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني قيام كل شيء في الكون بالله عز وجل قيامه بالله أول معنى من معاني القهر أن الله عز وجل قهر الممكن وجعله قائما، جعله مستمرا، جعله موجودا، جعله يعني يقوم بأعماله. قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لو ترك وحده لكان معدوما. فكأن جوهر الممكن أنه العدم ولولا قدرة الله القاهرة في الممكن لما كان هذا الممكن موجودا إذا الكلمة الدقيقة كن فيكون ذل فيزور فأنت وجودك بالله عز وجل في أي لحظة والدليل لا وجودك شوف الإنسان جهاز أجهزته دماغه 140 مليار خلية الإدراك، الإحساس مثلاً الزاكرة، المحاكمة، التصور، التخيل الغدد الصماء كل هذه الأجهزة أساسها أن الله عز وجل يتجلى عليك طيب متى ينقطع التجلي على الإنسان؟ عند الموت، وازن بين إنسان في أوج نشاطه يتحرك يفكر يحاكم يتصرف يرى يسمع يشم يلمس يأخذ مواقف ينشئ مشاريع يترك بصمات في المجتمع وبين جثة هامدة الفرق بين الجثة الهامدة وبين هذا الإنسان الممتلئ نشاطاً وحيوية هو التجلي الإلهي هو القهار. يعني الله عز وجل قهر المادة فجعلها تفكر وتسمع وتعقل وترى وتشم وتبصر وتمشي وتتحرك وتغضب وتفرح وتحزن لو أنه إنسان وضع على ميزان قبل أن يموت دقائق ومات ما الذي يخسره عند الموت؟ ولا غرام أين هذه القوة؟ هي قوة الله عز وجل هذه الروح إذا قال بعض المحققين القهار للعدم والوجود لأن الممكن لو ترك وحده لكان معدوما فكأن ما هي الممكن تقتضي العدم إلا أنه سبحانه وتعالى منزه يقهر هذه الحالة ويبدل العدم بالوجود لا مثلا الشمس أيضا عمر الشمس خمسة آلاف مليون سنة خمسة آلاف مليون سنة عمر الشمس طيب هذا العمر المديد اشتبث طاقة طيب هذه الطاقة ألا تخبو؟ نحن عندنا مصدر طاقة لا يخبو إن واحد ملأ خزان الوقود بعد 200 كيلو إلى خلاص إن جاء بمستودع للوقود لبيته بعد حين الدهر ينتهي فكل شيء ينتهي أما هذه الشمس من خمسة آلاف مليون عام لا تنتهي هذا المعنى الأول معنى الثاني قال إن أظهر كوكب في الفلك أضعاف جرم الأرض ثم إن هذه الأفلاك مع ما فيها من الكواكب يمسكها سبحانه وتعالى بقدرته معلقة في الهواء كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول هذه صرحة بعض علماء يقولون بالحياة في أربع مواد أساسية هي الماء والهواء والنار والتراب وهذه كلها متنافرة والله سبحانه وتعالى بقوته القاهرة ألف بينها إذا من معاني قاهره أنه ألف بين المتنافرات يعني أنت ما تقدر تجعل البحر يحترق هو البحر ماء لأنه لكن ربنا عز وجل قال والبحر المسجور والبحر المسجور أسجر النار بمعنى أشعلها طيب كيف أنت بالماء تطفئ النار لكن هذا الماء هيدروجين وأكسجين الهيدروجين من أشد العناصر احتراقا والأكسجين من أشد العناصر مساعدة على الاحتراق إذا لما تشوي لحمة لماذا تهوي؟ تحرك الأكسجين فوق الفحم بإزداد توهجه هذه تفسيره؟ فالأكسجين يعين على الاشتعال والهيدروجين يشتعل والمحصل ما فضل يعني ماء النار ف... فالله عز وجل بقدرته أن يجعل من هذا البحر نارا يشتعل ففي تنافر فالله عز وجل من, من... من معاني قهره أنه يؤلف بين الأشياء المتنافرة وهذه العناصر الماء والهواء والتراب والنار كلها متنافرة ومع ذلك تأتلف في المخلوقات شيء آخر قال إن الروح جوهر لطيف روحاني نوراني والبدن جوهر كثيف مظلم وبينهما منافلة عجيبة ومع ذلك أسكن الله الروح في هذا الجسد كمان بقهره أحيانا إذا عندك معدن إذا ما تلتحم هذا الحام ألمنيو هذا بده إلحام خاص ما تقدر تتعامل مع المعادن إلا بالحام خاص ففي تنافر لأنه فيك تلحم ألمنيو بالحام حديد ما تلتحم الله عز وجل جعل الروح نورانية خفيفة سماوية وجعل الجسم منشد الأرض ومع ذلك ألف بينهما في هذا الإنسان فالإنسان في جسد وفي نفس أيام تتلألأ نفسه يبدو هذا على وجهه أحيانا تظلم نفسه يبدو هذا على وجهه فالإنسان كائن في عنصر سماوي وعنصر أرضه لكنه أخلل إلى الأرض واتبع هواه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض يعني اتجهت نحو الأرض اتجهت نحو الشهوات نحو الدنيا من معاني القهار أن الله تعالى يذل الجبابرة والأكاثرة تارة بالأمراض بتلاقي ملك من كبار الملوك عقيم ويحب زوجته يدفع ألوف الملايين على أن تنجب لا تنجب ملك آخر يصاب بمرض ملك ثالث يصاب بمرض فمن معاني القهر طبعا الله قهر قهر العبادة كلهم بالموت سبحان من قهر عباده بالموت لا نبي ولا رسول ولا قوي ولا غني ولا صحيح ولا مريض ولا فقير ولا رفيع ولا وضيع ولا وزير ولا خفير خذ التناقضات كلها سبحان من قهر عباده بالموت قال حتى ملك الموت يأتي دوره يقال له مت يا ملك الموت فيذوق طعم الموت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله إن للموت لثكرات إذا إنه تعالى يذل الجبابة والأكاثرة تارة بالأمراض، وتارة بالنكبات، وتارة بالموت قصة النمرود مع سيدنا إبراهيم مشهورة أنه أراد أن يذل إبراهيم وربه فأرسل, فأرسل الله له أضعف مخلوق من مخلوقاته وهي المعوضة فدخلت من أنفه إلى جيوبه وبدأت تتحرش به فكان يرجو كل داخل عليه أن يضربه على رأسه فبالضرب يسكن ألمه قليلا فالإنسان بعيس والآن بعد قليل في عنا موضوع مهم جدا ما علاقتنا بهذا الاسم؟ شيء آخر إن العقول مقورة عن الوصول إلى كنه صمديته والأبصار مقورة عن الإحاطة بأنوار عزته. يعني أنت إياك أن تقول أنا أدرك الله الإدراك من معاني الإدراك الإحاطة. إذا أمسكت شيئا صغيرا تمسكه هكذا تعرف أطوله وعرضه ولونه ووزنه أما عقلك يصل إلى الله لكنك لا تستطيع أن تحيط به لأن الله عز وجل لا يعرفه إلا الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بالقدر الذي يشاء إذا عقلك مقهور عن أن يذلك سرة أو كنها صمديته فالإنسان العاقل لا يطمع أن يجيب عن كل سؤال متعلق بالله عز وجل معناها جاهل مرة ضربت مثل لو سألنا إنسان على البحر وأكيتني على البحر قال له واحد البحر ترى كم لتر طلع هي. قال له بسيطه منو 30 مليون و776 لتر تكون جاهل ما دام عطر خام بيكون جاهل قال لك كم لتر وانت واقف انسان عادي معك بكالوريا لا عندك حجوم ولا عندك مقاييس ولا عندك اعماق البحار فإذا كان سئلت كم حجم هذا البحر او كم لتر حجم هذا البحر فإذا أعطيت رقم بتكون جاهل وإذا قلت لا أدري بتكون عالم فكلمة لا أدري هي العلم وكلمة أدري هي الجهل فكل شيء متعلق بالله إذا كان في تطاول وفي إجابة قضية سهلة أيهيك جوابه هذا هو الجهل بعينه لذلك قالوا عين العلم بالله عين الجهل به وعين الجهل به عين العلم به فكلما قلت أدري وكل سؤال له عندي جواب وأنا أعلم كل شيء فهذا دليل قطعي على أنك لا تعلم هذا ما يتعلق بذات الله عز وجل إذا كمان ربنا عز وجل قهار لأن في حوادث لا تعلم كونها يقول سبحان الله لا أدري تلاقي شخص أحياناً بلد تقع فيها مشكلة، لك راح 90 ألف قتيل بزلزال. في حكمة لا أعرفها. أنا. يعني عقلي قاصر عن إدراك الحكمة. مو ليس من المفروض إنه كل ما وقع أمامي مشكلة أو حدث أعطي التفسير البسيط قد يكون التفسير ساذج. إذا قلت مثلا إنه هؤلاء أصيبوا. بسبب معاصيهم كلام إلى حد ما مقبول لكن أحيانا المؤمن يبتلى قد يكون المؤمن له ابتلاء له معاملة خاصة ترقي الدرجات على كل الأكمل لا تدعي أنك تعرف كل شيء إن شيء كشفت عن خبايا يعني مثلا مرض الآيد ممكن تقول بسبب الانحراف السلوكي والأخلاقي والله هذا تفسير واضح عقاب عاجل للعصاة للفجار ممكن لكن في أشياء صعب تفسر لماذا هذا الشعر الفقير لعل لعل الله عز وجل اقتضى حكمته ذلك على كل المعنى السابع والشامل إن جميع الخلق مقهورون في مشيئته كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني عندك مية جهاز بالبيت كله كهربائي وانت عندك المفتاح الأساسي للكهرباء فإذا أنت كبث المفتاح كله واقف. براذ واقف، ورسالة واقف، مر وح واقف، مسجل واقف، مكيف واقف. فالقوى المحركة بيد الله عز وجل ما بيقدر إنسان يتحرك إلا بمشيئة الله. إذا هو القهار وما تشاءون إلا أن يشاء الله وبالجملة لا ترى شيئا سواه إلا مقهورا له لا ترى شيئا سواه إلا مقهورا له تحت أعلام عزته ذليلا في ميادين صمديته ما عنا معاني أخرى للقهار قال بعض العلماء يقول القاهر هو الذي قهر نفوس العابدين أيام ولله المثل الأعلى تكون الفتاة جميلة جدا والخاطب غارق إلى قمة رأسه في حبها تتحكم فيه لجمالها يعني صاحب القوة القوة في المال بيتحكم بالضعاف بالقوي من حيث القوة الحقيقية يتحكم بالضعاف لذلك ولو يرى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب من بكمل الآية أن القوة لله جميعا يعني كل القوى مصدرها من الله عز وجل إذا أقبلت على الله تسعد أضعاف ما يسعد من أحب أناسا من بني جنسهم إذا أقبلت على الله تغنى أضعاف ما يحس به الأغنياء في الدنيا إذا أقبلت على الله عز وجل تشعر بقوة أضعاف ما يحس به الموالون للأقوياء لهذا قيل إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك واذا اردت ان تكون اكرم الناس ففاتق الله لانت اذا اتقيت على الله اصطحت من اقوى الناس قال العلماء القاهر الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته هل لما العباد اخبروا على الله وصلوا فسروا لحق سرورهم فحبسوا على طاعته فالله بجماله قهرٌ بكماله قهرٌ بتجلّي فتلاقي المحب معبدش فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الحبيب فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكرام يعني شد تعرف على فتاة في دمشق وخاف أهله أن يقع في شباكها ف. أرسلوه إلى بلد أجنبي بعيد جدا جدا ليدرسوناك أعطوه قسط للجامعة مبلغ كبير أنفق كل هذا المبلغ على مخابرات ليتصل بها قهرته فلو عرفت الله عز وجل لقهرك جماله. ولقهرك كماله أذن آخر إتماما للدرس نتابع الدرس إذن القاهر هو الذي قهر نفوس العابدين فحبثها على طاعته والقاهر هو الذي قهر قلوب الطالبين فآنسها بلطف مشاهدته الموضوع الأخير في هذا الدرس حظ المؤمن من اسم القهار إذا عرف القهار معنى ذلك أنه عرف حجم عبوديته. من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرف نفسه. إذا كلمة سأفعل كذا وكذا وسأعطي وسأمنع وسأترك، هذا كله المؤمن يبتعد عنه لأنه إذا مع اسم القهار ولكن. يمكن أن يكون المؤمن قهارا بمعنى خاص أن يقهر شهوته وأن يقهر متعلقات شهوته لأن شهوته هي أعدى أعدائه فإذا قهر ميله وشهوته وهواه معنى ذلك انتصر على ذاته وهذا معنى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة وأما من خاف مخام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فكل إنسان ينساق مع شهواته وميوله وأهوائه يعني يتكلم الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل لكن يضحك الناس يغتاب الناس يأخذ ما ليس له أي حركة يتحركها الإنسان من دون منهج الله عز وجل معنى ذلك ينساق مع شهواته ومع رغباته، إذا هو ما طبق في نفسه اسم القهر، إذا أن تقهر شهوتك التي هي أعداء أعدائك، إن فعلت هذا فقد حققت في, في نفسك هذا الاسم العظيم. أولا بهذا الاسم تعرف ربك، وبهذا الاسم تتخذ السبيلة. إلى طاعته ومرضاته والحمد لله رب العالمين